لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تمدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن, تعفو عن سوء فإن ان الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله, بين الله ورسله ويقولون ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سميلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم مجورا وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألو موسى أكبر من ذلك فقالوا فقالوا أرنا الله جهرة فأخذت فأخذت المصاعقة بظلم ثم أتخذ العجل من بعد ما جاء اتوم البينة فعفنا عن ذلك وأتينا موسى سطان مبينا ورفعنا فوقه مقر بمثال وقلنا لهم وقلنا لهم دخل الباب سُجِّدوا وقلنا لهم وقلنا لهم لا تعذو في السبت وخذنا منهم مثال غنيظا